لِيُنَزِّلَ عَلَى النَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يُخْفِضَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَضْغَاثَ أَوْ يَأْتِيَ يَوْمٌ عَذَابٌ حَيْثُ لا يَشؤُونَ أَمْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبٍ فَمَن بِمُعْجِزٍ أَن يَأْخُذَ مِمَّا لَا تَخْلُفُ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ عَلَى الْيَمِينِ فَانْظُرْ إِلَى الْيَمِينِ وَالشَّمَاءِ سُجِّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَأَنَّ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن تُقٍّ وَيَعْمَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهًا مَّثَلًا فَأَيٌّ يَا تَرهَبون وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَلَا بِكُمْ نَامَتْ فِرْنَا اللَّهُ هُمْ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا تَرَقُّبُمْ مِنْكُمْ بِرَدِّهِمْ شُكُون